كم أهلكنا من قبلهم من قرر فلا دو ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم مذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلهم واحدة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 وما ينفر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن ذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أهل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّلُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 اركِ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ الضِّرْسَ فَضْرِبْهِ وَلَا تَحْنَثْ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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِكْرَ كِفْلٍ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاسرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْ إِلَيَّ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ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 قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون أنباءه بعد حين